يسأل عن مسألة اختلاف المطالع سيقول إذا رؤي الهلال في دولة من الدول وأهل بلادنا لم يروا الهلال عندنا فماذا نصنع فالجواب هو بالله التوفيق هذه المسألة خاضعة لمسألة اختلاف المطالع التي يثيرها العلماء أو خاضعة لمسألة رؤيه قطر للهلال هل تلزم سائر الأقطار ام أن لكل قطر هلاله الخاص به ورؤيته الخاصه به فيرى جمهور اهل العلم ان رؤيه بلده ملزمه لسائر البلدان فاذا رؤى الهلال في بلده لزم اهل الامصار ان يصوموا كما صام اهل تلك البلده ودليل الجمهور على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته بينما ذهب فريق اخر من اهل العلم الى إن, ان كل بلده لها هلالها الخاص بها واستدل على ذلك بما رواه مسلم عن قريب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاويه بالشام قال قريب فرأيت الهلال ليله الجمعه ثم قدمت المدينه في اخر الشهر فسالني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رايتم الهلال فقلت رايناه ليله الجمعه فقال وأنت رايته فقلت نعم ورأه الناس وصاموا وصام معاويه فقال لكنا رايناه ليله السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففهم البعض من قول عبد الله بن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي أمرهم أن يصوموا استقلالا إذا رأوا الهلال خاصة بهم إذا رأوا رؤية خاصة بهم بينما وجه الجمهور هذا قالوا الذي أمر به الرسول أن نصوم لرؤيته وأن نفطر لرؤيته والعبرة بما روى الراوي لا بما فهم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى فعلى كل رأي الجمهور أن رؤية بلدة تلزم سائر البلاد فإذا اخترت هذا الرأي فالحمد لله ولكن لا يستحب لك أن تجهر بالخلاف في وسط الناس فمثلا إذا كنت هنا في مصر وترى أن رؤية قطر آخر كالسعوديه مثلا تلزمك وأردت أن تصوم أو أن تفطر فلك سلف في ذلك لكن لا تجهر بخلافك بين الناس إنما الخلاف شر إنما تسر برأيك ولا تجهر به حتى لا تضعف كلمة المسلمين ولا تشككهم في أمر دينهم هذا يغب الله تعالى التوفيق